من الشهيد التالي؟ ينزع أبو جهل الرمحة ويتجه نحو الشيخ الحزين الذي ينظر إلى زوجته الشهيدة فيشتاق إليها يريد اللحاق بها ومسابقتها نحو أبواب الجنة فيصغر أبو جهل في عينه ويعاجله المجرم بطعنة حتى يتفجر دمه ويئن عمار مرة أخرى وينحني وجدا على حبيبيه رضي الله عنهما وتمتزج دموعه بدمائهما ويحترق جوف أخته أم سلمة عليهما ويهيج فرعون الأمة كالثور فيناشده عمار الكف فلا يكف إلا إن نفذ أمرين أشتم محمدا وامدح هبل واللات والعزا فيفعل عمار فيتركه بين دائرتين دملتين تتسعان كما يتسع حزنه ثم يحمل عمار والديه تشخب دماؤهما تروي تراب مكة بينما يتأمله المستضعفون من بعيد لا يستطيعون صنع شيء سوى الدموع ويوار الشهيدان فلا يتلقى عمار العزاء إلا سرا أو من أعين تمر ممتلئة بالدموع ويهيم على وجهه بعد أن فقد والديه وفقد دينه أي كرب هو فيه يأتيه نبيه عليه السلام لتعزيته فيبكي حرقة وألما ويبث حزنه بين يديه فيعذره عليه السلام وينزل الله قرآنا يعذر كل من تعرض للعذاب مثله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 ويحتسب والديه لكن الصراخ والغبار يعلوان في مكان آخر مجموعة من المراهقين تكتشف إسلام شاب اسمه خباب بن الأرد وهي الآن تقيم طقوس التنكيل به وهو كالذبيحة بين أيديهم يقوم بعضهم بجمع حطب ثم يشعله حتى يتحول جمرا لتبدأ تسلية شباب الأصنام يربطون يديه ورجليه ويكشفون ظهره ثم يسحبونه من بعيد ليمرروا ظهره على الحصى والتراب ثم على كتل الجمرة فيتطاير الشرار ويتطاير صراخ خباب وهو يتلوى من حر الجمر الملتصق بظهره لكن الجمر لم ينطفئ فيثور صراخ المجرمين لتكرار المحاولة فيكررونها ليتحول ظهر المسكين إلى شواء ولا تتوقف عملية السحل حتى ينطفئ الجمر إنه لم يسرق بيوتهم ولا ماشيتهم إنه لم يشتم حتى آلهتهم كل الذي فعله أنه قال لا إله إلا الله ويأتي المساء ويتعب الوثنيون فيرمونه ليشقى بجراحه هاهو يبكي ويحدث من حوله فيقول لقد أوقدت لي نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري وفي يوم آخر ملتهب تبلغ شمس الظهيرة أوج حرارتها فيؤتى بخباب ورفاقه ليفاجأوا بابتكار جديد للعذاب ما هذا الذي بأيديهم كالدروع؟